يَوْمَ يُرْفَعُ الْمُجْرِمُونَ فِي سِيَاهِمْ فَيُخَذُ فِيهِ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حبيبهم أعطيك ما تكلم No فبأي آلاء ربكما تكذبان قد تكي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه النقاصرات الطرف لم يطمثن إن فبأي آلاء ربكما تكذبون هل جزا غري احساني لن إلا احسن ف mudaha and mm -hmm.